أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا joo وعدوكم أولياء joo إليهم بالمودة وقد كفروا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 ربنا عليك توكلنا وعليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وَمِينَ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 فَإِنَّ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا ولا جناح عليكم أن تنفحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم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 يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشرك نبي شيئا ولا يسرقن ولا يسرق ولا يزني ولا يقتل أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجرهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن فبايعهن وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ وقد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور